أما بعد وراء الإخوة الكرام فهذا نجلس ارجو أن يكون عظيماً بعظمة من الذي نتحدث عنه أشتروا بعد شكر الله تعالى لإخوتنا الكرام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وطوعية الجاليات لمحافظة الجرون على حرصهم واعتنائهم وحسن ترتيبهم وإقامة هذا اللقاء الذي اجتمعنا فيه نتوصى على أمر عظيم والله عز وجل اثنى على عباده المنتصفين بالتواصل بالحق والمتواصين بالصدق بل جل جلاله في كتابه الكريم على انه لا فلاح ولا نجاة ولا فوز للعباد في خلده الدار إلا بجلة من الصفات من بينها التواصل بالحق فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق وما نحن فيه أرجو أن يكون تواصيا بالحق وتواصيا بأمر عظيم له مزنه وثقله ووقعه العظيم في ميزان الشريعة في الإسلام نعمة الأمن يا كرام هو عنوان هذا اللقاء الذي اجتمعنا لنتحدث عنه ونتذاكر ما جاء في ونتواصل فيه كما أسلف نحن في أمس الحاجة كما قال اخي الكريم وجه الحاجة إليه أننا نعيش في زمن نبصر من حولنا كيف يتخطف الناس ونبصر من حولنا في بلاد قريبه جداً من مناصقة وأخرى نائية متباعدة كلها قد عصف بها عواصف الخوف والقلق والهلع وعمل الاضطراب والفوضى زال الامن وحل الذعر يا أحبة ما هذه الحياه الا كنهر جاري ضفتاه رغب العيش وظل الأمان فاذا عدم احدهما تكدرت الحياه وساءت وما استقر لاصحابها قرار ولا يمكن ان تنشئ انسانيه حضاره ولا حياه بدنيه ولا يزال فيها بنيان الأمن متصدعا نحن نتحدث عن قضية ليس لان الزمن اليوم بات قلقا وبات يفتقد في كثير من نواحيه هذا المعنى الكبير لكنه اصل عظيم في الشريعة يجب أن ياخذ حقه من النظر والتأصي والوعي والذراء حديثنا في هذه الدقائق يا كرام سيتوزع على عناصر الكتاب أولها الأمن نعم الأمن نعمه أقصد به عندما ننصره في أحوائنا في أشخاصنا في حياتنا جملة فضل الله ونعمته علينا فلابد أن تقع عينانا يا أحبة نزوما لا بد أن تقع على أعين تقع أعينونا على نعمة الأمن باعتبارها فضلا وكرما وهبة ربانيه ينعم الله بها على العباد ويمتن بها سبحانه وتعالى عليهم نحن قلما لا ننتقل الى تلك المعاني الخفيه وشان البشر ان تتركز ادراكاتهم في المحسوسات اكثر من غيرها بمعنى اذا تحدثنا عن نعم الله علينا واذا قال لك انسان يا اخي نعمة الله عليك يتبادر الى الذهن عاده في مثل هذا المقام النعم المحسوسه فيتبادر الى الذهن اذا ما ذكرت النعم نعمه اللباس نعمه الطعام نعمه السكن نعمه الزوجة نعمه الولد وهي نعم حقيقه لكن اقول قل ان ننتبه الى النعم التي هي اساس هذه المحسوسات وهي صدقها وقوامها النعم المعنويه اعظم ولذلك اذا ما جئنا نمد النعم فان اعظمها على الاطلاق نعمه الدين والهدايه الى توحيد الله مع انها ليست شيئا محسوسا تبصر انك دلته وحصلته وفقده غيرك من غير اهل الايمان كذلك الشأن في الحديث عن نعمه الامن ليس شيئا محسوسا كلباس ترتديه او طعام تاكله لكنه في حقيقته اعظم وزنا واثقل في حياه العباد واشد اثرا من كغيره من كثير من النعم الان القي نظره معي على النعم المعنويه غير المحسوسه فنعمه الامن هي من النعم التي لا تجدها محسوسه تجدها كباقي الامور المحسوسات كما ضربت له مثالا نعمة العلم، نعمة الهدايه نعمة التوفيق لطاعة الله جل وعلا كل تلك نعم يعيش العباد آثارها وقل أن يلمسوا حقيقتها ها هنا دعوة إلى أن نلقي أبوار العباد وأنفسنا أولا إلى هذه النعم باعتبارها ركنا أساسا في حياتنا معشر العباد خلقنا الله عز وجل و اهبط ابان ادم عليه السلام الى الارض ليعيش ما بقي من عمر البشريه على ظهرها حتى يؤذن الله بزوال هذه الدنيا و العوده مره اخرى الى المنازل الاولى في هذه الحياه التي امتدت من زمن ادم عليه السلام الى اليوم اكرم الله العباد و ساق النعم وما ما تركهم سبحانه وتعالى سدى ولا اهمل خلقها بل انعم عليهم و اكرمهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم حتى تقوم الحياة ويقوم قائم الحياة على جملة من النعم من أعظمها نعمة الأرض وهذا المعنى الذي جاءت فيه آية سورة قريش للامتنان على قريش لما قال الله سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وآمنهم من خوف أرجوك ركز معي الآن السياق سياق امتنان على قريش الكافرة وإقامة الحجه عليهم والزامهم بضرورة المعنى الذي يعيش من اجله كرم الخالق ونعمته وفضله سبحانه اعترافا وثناء وعبوديه و حدثني الان اي نعمه عاشتها قريش حتى تاتي الايه لفتح اعينهم عليها نعم كثيره فكانوا يعيشون نعمه الطعام والشراب نعمه اللباس نعمه الجاه قريش كانت حاميه البيت وكانت بين العرب كالدره في العبر والتاج على الراس باعتبار ان الله اكرمها بسكن البيت الحرام والقيام على الافاده والسقايه والحجاب والسدانة وسائل شرف البيت الحرام والقيام به هذا كله ما ذكر في الان ذكر ما هو اعظم ما هو قوام الحياه ذكر الطعام وذكر الامان قد فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف مرة أخرى سأقول لو كان شيء من النعم التي أنعم الله بها على قريش وهي كثيرة لو كان شيء ادعى إلى الامتنان وإقاقة الحجة واستغزاب حبوديتهم لله لذكر في الآن فما بقي إلا أن تقول إن هذه النعمة لها من الوزن والثقل والعظم ما سياتي تفسيره بعد قليل الامن نعمة ولأجل ذلك جاءت النصوص الشرعية صريحة في هذا المعنى تارة ومشيرة إليه ضمن تارة أخرى. كمثل فليعود رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وامنهم من خوف. هذا تصريح بنعمة تستدعي تقديرها حق قدرها والقيام بحقها لخالقها سبحانه وتعالى. في مثل قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قريه امنه قريه كانت امنه مطمئنه امام اطمئنان ذكرها قبل الارزاق والاقوات كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هذا امتنان صريح واصبح مثلا فطره يتعظ به العباد كيف ان الامن اذا اقيم في الحياه فلم يقدر حق قدره ولم يرعى البشر حق هذه النعمه فسلبوها إن سيكونوا عبره لغيرهم وعظا فيضرب مثلا في القران يدلى الى يوم القيامه مثله ايضا قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها قد تفقد اشياء كثيره في الحياه قد لا ترزق كل ما تتمنى في الحياة قد تحرم ابوابا كثيرة لطالما ظللت تسعى إليها ووقفت على ابوابها تطرقها فما يفتح لك الباب. حسبك من الدنيا ثلاث حسبك من الدنيا هذه بطولها وعرضها أمور ثلاث من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم أمن تستظر به وعافية يقوم بها بدنه ورزق تسك به توعتك عنده قوت يومه ليس ابيض حسب هذه من الدنيا لانه يقول عليه الصلاه والسلام فكانما حيزته الدنيا بحذافيرها سبحان الله فاين ذهبت الأبوان والتجارات والافسده القصور والحسابات اين ذهبت حظوظ الدنيا اين ذهبت لنائبها اين ذهبت كثير مما يسعى به العباد الجاء المناصب الشرف السؤدد المال البلور أين لها كل هذا هي نعم لكنها في ميزان النعم في الدنيا لا تسوى شيئا إنما الذي يثقل فيكون في كفة والدنيا كلها في كفة هذه الأمور الثلاث ثلثها نعمة الأمن لسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك لنقول إنه ماذا توفر الأمن في حياة العباد قامت الحياة كما ينبغي ان تقوم ولو نقص فيها جوار وبالعكس فإنه ما تختل رفل الأمان في الحياة فوالله مهما أوتي العباد من مقومات الحياة القخر لن يسد مجموعها فقدان نعمة الأمن والواقع يشهد والتاريخ يحبي والأمة مبصرة هذه النصوص الصريحة هي أحد أنواع الأدلة التي جاءت في إظهار أن الأمن نعمة كما عدونا له في هذا العنصر فمت نصوص جاءت في إشارات ليست تحكي صراحة لكنها تلفت الأنظار تلك التي تعد سلب النعمة نعمة الأمر عقوبة الإلهية وتعدها ذنبا يعاقب العباد بسلب هذه النعمة بسبب ما وقعوا فيه من السخط وعقاب الله جل وعلا نجد في مثل ذلك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنه إن يأتيها رزقها طغدا من كل مكان قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسدون اسمع كيف يأتي التهديم في الآيات القرآنية للبشرية لذا استمروا في عنابها في لجبها في صدودها في صرفها عن طريق الدعوة إلى الله والاستقامة على أمره ونهيه أفأمن الذين مدروا السيئات أن يخصف الله به من الأرض أو يأتيهم انظر كيف تختل الأمان من حيث لا يشعر أو يأخذهم في تغلبهم فما بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وأيضا يقول سبحانه وتعالى أفأمن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهن نائمون او أمن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بوحاً وهم يلعبون أفأمين مكر الله فلا يمن نكر الله إلا القوم الخاسعون إشارات فيها من قوة الدلالة على نعمة الأمن واستقرار الحياة فيها والتهديل بسلبها إذا ما نكس العباد على الطريق واستمره في الانحرار والغيو الابتعال عن درب الهلال هي دعوة إلى أن نقيم لهذه القضية وزنها أن الأمن حقيقة نعمة عظيمة تستحق لفة الأمراء والعناية بها وإعطائها حقها اللائقة بها يقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى في ذكري ما يستوجب السفر بنزع هذه النعمة كما في آية النحل التي مرى وآية الاعراف التي سيقت وآية سورة يوسف وايه الرعد كل ذلك دلاله على أنه ماذا تنكب العباد عن طريق الله من العقوبات الإلهية المنتظرة أن ترفع عنه هذه النعمة يا الله يا اخي اذا كانت هذه نعمة يبدو قدرها ان تحجب عن العبد اذا ما وقع في اعظم الكبائر وهو الكفر بالله دل هذا على ان النعمه لها من الثقل والوزن ما تستحق ان تبقى ببقاء مقصود الخلق في هذه الحياه وهي عبوديه الله فاذا ما ترك العباد هذا القصد وتنحوا عنه سلبوا اعظم في الحياه واجل النعم هي نعمه الامان هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني إذا ما اتضح وتقر لنا أن الأمن نعمة، فالعنصر الثاني هو أن الأمن مطلوب. وأقصد بذلك أنه مطلب في طريق البشر ومطلب شرعي ايضا المطلب البشري بمعنى أن البشر تقتضي طريقهم لأنهم البشر البحث عن أمان يستغلون به في حياتهم. حتى لو ما جاءت الشرار ولا أنزلت الكتب ولا بعثت الرسل الإنسان من حيث هو إنسان لا غنى له عن الأمن كما لا غنى له عن الطعام والشراب، كما لا غنى له عن الهواء الذي يتنفس واللباس الذي يلبس والبيت الذي يسكن فمت ضرورات يا أحبة هي حاجات بشرية بوصف الإنسانية يعني لأننا بشر فنحن نحتاج إلى هذا المعنى الأمن واحد من هذه المطالب. وقد قلت قبل قليل لن تقوم الحياة ولن تسري انهارها على وجه الارض الا اذا توفر لها عنصر الامن في الحياة فاذا اختل الام سادت الفوضى عم البرار وشاع الخوف والذعر والقلق يا اخي واحده من علامات يوم القيامه الفزع الذي يجعله مميزا عن حياه الدنيا ويسمى الفزع الاكبر انظر كيف اصبح من العلامات الفارقه بين حياه الدنيا ويوم القيامه هذا المعنى الكبير حياه الدنيا من سماتها حتى تستقيم وتستقر وتطيب لاصحابها ان يعيشوا في امن وامان فاذا ما جاء يوم القيامة وتغيرت الحال وتبدلت السماوات غير السماوات والارض غير الارض تبدل الامن غير الامن وحل مكانه الذعر والخوف والهلع والقلق حتى لا يدرك ساره ما الذي أمامه يوم يفرغ الله من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل مريض منهم يوماً ينشأ مليوني تدري ما الذي حل حتى قلب الموازين والله هو الخوف هو الخوف الذي جعل الموازين تتقلب والأمور تتلّد وتغنس سكارا وماه بسكارا ما الذي حصل صدقني هو الخوف أتدري ما الذي يخرج بنفوس العباد؟ إذا فقدت الامن والأمان أبداً والله تراماً سباراً وماهم بسباراً ترى الحياة كلها تتقلب تتبدل النعمة تتبدل النظرة في الحياة أتظن أن صاحب المال لو اوتي كنز قارون سيهنأ بماله لو فقد الأمان أتظن أن المعافى في بدنه وأقوى الناس كنية وقوة في جسمه وعافيته سيهنأ بعافيته ستضيب له الحياة وهو خائف قلق مدعو اتظن يعني اخبرني ما الذي ستؤدي فيها صحه البدن وكثرة المال والأولاد والمتاع و المتاع ما الذي سيفعلها فيها اصحابها اذا ما رحل عنهم الامان ما الذي سيفعلهم بكل تلك النعم وبالعكس بالعكس فاذا ما استقرت النفوس و قرت و هدمت فوالله ستعيش مستقره ولو كانت على حصير ولو باتت طاوية القطونها من الجلور أياماً وليالي متتابعه متتابعة ولو ولو ولو سيصبر المريض على مرضه والفقير على فقره والمعدوم على عدمه والمقروب على قربته والمصاب على مصيبته لكن أعطه الأمن وستهنه له الحياة في كثير من نواحيها هذا مطلب بشري بعيدا عن النصوص الشرعية بعيدا عن المقتضيات ذات الدلالات من النصوص والأدلة الشرعية الأخرى التي تدل على أن هذا مقصد شرعي وهو الشق الآخر من هذا العنصر الأمن مطلب مطلب فضري بشري وهو ايضا مطلب شرعي وأقصد بالمطلب الشرعي أن الشريعة جاءت لتحصيله وتقريره والسعي إلى تحقيقه هي مقاصد شرعية إلى ولذلك فإن الضرورات الكبرى التي تقوم عليها حياة العباد والتي أرسلها الشرائع وليست سريعة الإسلام فقط والتي جاءت فيها الملل وليست ملة الإسلام فقط كلها تشترك في حفظ مقاصد الحياة الخمسة حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ العرق أو النسل يا إخوة هذه الخمسه هي وجوه الاب ان يامن البشر على اديانهم وعقائدهم ان يامنوا على انفسهم ان يامنوا على اموالهم ان يامنوا على عقولهم ان يامنوا على اعراضهم ونسلهم وذرياتهم هذه الخمس هي جوانب الاب التي مهما تنوعت وتعددت فانها تعني ضروره الحفاظ عليها لتستقيم الحياه اذن هي ليست مجرد مقالب بشرية بل هي مقالب شرعيه اصبحت مقاصد ونعلم بالمقاصد الغايات التي شرعت الشرائع بمختلف تفصيلاتها لتحقيقها والوصول اليها مره اخرى ساقول كون هذه جوانب الامن على اختلاف انواعها امن النفس وامن العقيده وامن المال وامن البدن وامن النسل والعرض هذه جوانب شرعت الشرائع لتحقيقها بمعنى فرضت العبادات وأحكام المعاملات في طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونتاح ومرأة وجهاد وبيع وشراء ونفقات وحوانا وجنايات وأحكام متعددة في الفقه الاسلامي مهما تنوعت ابوابها في الشريعة شجعت لتحقيق هذه المقاصد تتعدد الطرق جدا والمؤدى واحد ان يحفظ ان تحفظ الشريعه على العباد هذه الامور الخمسه لك ان تكون بعبارة أخرى ان شريعه الاسلام بكل تخريعاتها وابوابها واحلامها الفقهيه المختلفه جاءت لتوفير الامن في حياه العباد بمختلف النواحي امن النفوس امن العقائد امن العقول امن الابدان وامن الاعراض امن الاموال هذا امن تحتاجه البشريه تثبتت الشريعه وقصدت به احكام العبادات والمعاملات وسول اليها ومن اجل ذلك ايضا كانت هذه الاحكام على تعددها مشموله فكل اي حكم تجديد يحقق مصلحه الدين وحفظه فهو ايضا اذا مطلب وهو يندرج تحت الامر الأجل يبقى التوحيد ولا ينازع حق في العباد ويبقى موحد يتفرد بعبودية الله جل جلاله ولا ينازع ويمنع الصد عن سبيل الله فاقيمت شرائع التوحيد واحكامه ومسائله و اقيمت الحجج والبينات و الايات شرع الجهاد و أحكامه احكامه هذا المعنى من اجل تحقيق امن العقول شرعت مساله الحف عليه بطلب العلم وتحسينه وتحسين العقول من كل ما يختيشها حرمة الخمور والأسكراء لأنها تهدم بنيان العقل وهي أيضا من عوامل الهدم في امن العمور والأفكار شريعة وطابة حفظ الأموال الأعراب كل ما يدرج تحت هذه الخمسة يا كرام هي مطالب شرعيه أم حق مقاصد ذلك إن فانما فإنما يدل على أن أصبحنا نتكلم ليس عن نعمة تذهب وتجيل نتحدث عن عبادات ومعاملات شرعا في الاحكام الاسلاميه تفصيلاتها للوصول الى تحقيقها وإرسائها وتثبيتها هذا مقام يطول فيه تفصيل العلماء وكلام اهل العلم في تثبيت معنى حفظ الامن اليوم اصبح الناس بمصطلح معاصر يطلقون ما اسموه بالامن الشامل باعتبار ان الامن عندما يطلق فمن القصور ان ينصرف إلى ما يقابل الجنايه سواء كانت جناية نفس او مال او بدن او عرض وبالتالي فقد ينحصر هذا المفهوم عن أمن العقائد عن امن الافكار عن امن ما يحتاج اليه العباد لاستقرار الحياه في غير هذه الامور المتبادره الى الابهاء عاده فسمي الامن الشامل المصطلح المعاصر اليوم للدلاله على ان الامن يشمل جوانب الحياه المختلفه وكلها إذا أثبق الامر ودلت نصوص الشريعة عليك فإنه يشملها على تفاوت في رتبها ودرجاتها اليوم إذا قيل الأمن أو إذا قيل ضده خلال الأمن فإن الذهن ينصرف إلى الجنايات وإذا قيل ما أعظم رواحي الأمن قيل أمن النفوس أمن الدماء هذا صحيح لكنه ليس أعظم على مؤلاء لأن في رتب الأقاصر الشرعيه يقدم الحفظ على الدين يقدم الحفظ على الدين على الحفظ على النفس وبالتالي يصبح امن العقيده وامن الدين اعظم واكد ليس انتقاصا واستقلالا وتهويلا بشان النفوس والدماء لا لكنه اثبت حقها ان تاخذ منازلها في العناية فاذا منصرفت الجهود لحفظ امن النفوس وامن الدماء وامن الأموال من السرقات والاعتداء فاولى التفت العنايه إلى تحقيق أمن العقائد أمن الأديان، أمن التوحيد، أمن حق الله عز وجل على العباد في إفراده وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بأن الأمن مقضى بشري فقيري ومقضى أيضا شرعي جاء في النصوص وأرسل له التحتم وشرع له الشرائع. العصر الثالث أيها الأحبة في الحديث عن ان الامن نعم من الضروره اذا ان نتحدث عن سبل تحصيره والحفاظ عليه وهو ما يستدعيه المقام في زمن كالذي نعيش فيه اليوم قلت في مطلع الحديث اننا اضحينا في زمن تقلبت فيه الامور جدا وتداعيت فيه الاحداث تباعا في بحيث اصبح من العسير حتى على المتابع والحريص والمتفرق أصبح من العسير عليه ملاحظة كل ذلك فيما يستجد ساعة بساعة والرصد له بتفصيل دقيق شامل فغيره من باب أولى في ظل هذا التسارع العجيب في عالم الناس اليوم في ظل كثير من التقدمات في ظل كثير من مواقع المنهر والكيل في الخفاء في ظل كثير من التآمع في الجهر والعلن في ظل تلك المعطيات المتقاطعه تاره والمتوازيه تاره يتحتم ان نقول انه ربما ليس من المبالغه ان نقول ان من اوجب ما يتعين على اهل الايمان والعقلاء والناصحين التداعي لهم والتندي اليه والالتفاف حوله هو الحديث عن هذه القضيه الكبرى لإرسامها لحفظها لصيانتها لدعمها لرفع رايتها لاننا نتكلم عن نعمة عن مقلب عن مقصد شرعي كل ذلك محتف بهذه المنزله فحقها أن تأخذ مساحتها الكافية من العناية من الاهتمام، من الرعاية من الأولوية التي ينبغي أن تأخذ أيضا مساحتها حتى في الأدوار العملية التي يقوم بها الناس افراد وجماعات. الحديث عن تحصيل الأمن الحديث عن تلسائه الحديث عن الحفاظ عليه دعونا نتكلم في اخص الخصوص في بلد اكرمنا الله جل وعلا فاصبح احدنا يعيش نعمه نعمه لا ينكرها الا مكافئه ولا يستطيع احد من يغمض عينيه اليوم مهما أمل الا ان نقصر ان نعمه عظيمه والله تضلنا فوق رؤوسنا نعمه الهم التي ساقها الله عز وجل إلينا في هذه البلاد هذه لها أسبابها لها معطياتها ايضا لها مواقعها ومحاذيرها التي يخشى انها ان حلت حجبت تلك النعم ورفعت عنا بسببها هذا اذا الحديث الملح الى فتح الاعين الابصار الى ضروره التنادي والتداعي الى اعطاء الطريه حقها للاهتمام والأولوية والسعي في والتدبير وحسن النظر قضية يا قوم باختصار شديد حقها أن تأخذ مكانها اللائم من وعي الناس اليوفق الجمع من إدراكهم من تعاونهم وتكاتفهم من وقوفهم صفا واحدا في الحفاظ على هذا المطلب حديثنا يتركز في نقاط منتابعة في تحسير الأمن والحفاظ عليه على التواري كالغدام أولا أول تلك قوّات هي النقد وهذه النعمة حق قدرها، وما تقدم في صدر الحديث كان يهدف إلى جزء من هذا المعنى نحن بحاجة اليوم يا أحبة أن يعي الصغير منا قبل الكبير، والجاهل قبل المتعلم، أن نعمة الأم لا يعتبواها في الحال في نعمة، مهما تعددت وتفاوتت. دل على ذلك تجارب البشر وحسهم المعاصر ودلت عليه قبل ذلك نصوص الشريعه وقواعدها ومقتضياتها حاجتنا الى ان يتعلم الصغير والكبير والرجل والمرأة في البيت وفي السوق وفي المساجد وفي المدارس وفي الجامعات ان يعي الجميع ان ماهم فيه من امر يخرج فيه احدهم تاركا اطفاله ونساءه في بيته فيغيب مستعافي وربما بالأيام الليالي لا يخاف إلا الله جل وعلا أن يغلق باب وربما نام وما اغلق باب وأن ينطلق في السوق يبيع ويشتري ويحمل المال ويقطع الطرقات وينتقل المسافات البعيده بين منطقة وأخرى وبلد وآخر ويعرف أن الله جل وعلا بسط على هذه البلاد ظل الأمان فينتقل مستمتعات بنعمه في قد لا ينتبه إليها ربما لا يعرف قدرها الا من فقدها او قصر شيئا من واقع الناس حوله فعرف ما الذي يتحدث عنه الناس عندما يذكر الاب والامام عندما لا يقدر الانسان اخيه الكريم على نفسه اذا منتقل وتحرك عندما يرى انه اذا اراد الحفاظ على اهل بيته واولاده ونساءه فيلزمه ان يبقى مراقبا الباب والتاه والنافذه تترقب والطريقه من حوله تامه ولا يأمر إذا خرج إلا يعود وإذا مشى ألا يعتدى عليه وإذا أوذي إلى أهله كل ذلك ما عاد قصص تروى أصبح المشاهي تصور وتلتقى ويرها الناس ويتحدثون عنها نتحدث عن انسان يفقد أهله ويفقد ماله ويفقد نفسه كل ذلك أصبح واقعا عاصرا عندما تنصر في حياتك التي تعيش وطرقاتك التي تسكن وذلك التي تسكن وسوقك الذي تلجو ليه وتجارتك وأموالك فتجد كل ذلك كل ذلك مغريا بغير أهل الأمان فافتح عينيك جيدا لتنتبه إلى أنها نعمة مسيئة ليه والله تستحق أن نقتراها حق قدرها فقول الفقوات هي معرفة قدر هذه النعمة ومعرفة علم وزنها في الشريعة وعلم أثرها في حياة العباد. وهذا يحتاج الى تكاتف جهود ويحتاج الى تواصل فمؤسسات التعليم على اختلاف درجاتها ودور العلماء والدعاة والتوعاة في منابر المساجد والجمع وفي الدروس وفي الكلمات وفي منابر الاعلاء تلفازا واذاعه وقنوات وفي منابر التواصل وحث الناس وحديثهم مع بعضهم أن يذكر هذا للناس ان يتحدث المرء عنه مستشعرا عظيم نعمه الله عليه كل ما فيه في كفه وقت تسرى هذه النعمه في ظل اضاع تستعر من حولك حروبا وخوفا وهلعا وقلقا والله هو في كفه الاخرى تظن انه شيء دعنا أقول معتاد يعني مألوف ان تعيش في منطقه مستعرة من حولك حروب تشتعل ودمام ترى وحقوق تسلب وخوف يعم وقدق وزع وهلع يعف البيوت والقرود أتظن أنك تعيش وسط هذه المنطقة والضلال من حولك تشتعي والخوف من حولك ولا يزال ولا يزال الأمان قد نصب دائره وبيساقه وخيمته فتستظل في هذه المنطقة دون أن تشعر أن هذا في سياق يختلف تماما عن ما سبق وأنه أدعى للكل أن هي نعمة عظيمة والناس اليوم بحاجة إليها هي تماماً والله كنعمة آكل شارب شبعان مرتوي والناس بحوله إجها كنعمة لابس كاس مدنع والناس بحوله عرا عندما تنصر نعمة تودقها من حولك ليس في البعيد هنا بل في القريب المجاور لك الملاصق لك فاعلم والله انها نعمه اذا ما راى العباد حقها وما قدروها قدرها فاولى ان يحرموها عياذا بالله هذه اولى الخطوات وهي ستقود الى الخطوه الثانيه التي تقول انه بالشكر, بالشكر تذوب النعم وبالطاعه تستجلب النعم ليس في الام في كل نعمه واذا ما اتفقنا على ان نعمه الام هي من امهات النعم ومن اصولها الكبار وقواعدها العرام فعلا أنه إن كانت نعمة المال نعمة الزوجة نعمة الوظيفه نعمه الولد نعمة اللباس نعمة الجاه كل نعمة, نعمة الأد فيها إن كانت كل النعم فعلا تستجلب الشكر وتدو ويطلبها العبد ويحصلها كطاعة الله فأحقى أن تكون نعمة الأمن أحق النعم برعالة هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يقول: "وَإِذْ تَأَذَّنَ ربكم لَئِن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" إذًا هما طريقان لا ثالث لهما التعامل مع النعم هما طريقان فإما شكر وإما كفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فأنا وأه والثالث واضح والمجتمع كله والبلد بأسرِه نحن واحد وستهين إما شاكروا وإما كفور فإن لم نقوم شاكرين بمعنى الشكر الآتي وصلوا بعد قليل فنحن على الطرف الآخر شئنا أم أبينا الكفران للنعمه والجحور الذي لن يقود إلا للوعيد الإلهي ولئن كفرتم مننا على الحميل الشبيل فلن نخاضع أكسنا ولم نغمض عيننا ونقول نحن بخير وطالما ضلت النعم فهذا دليل على رضا الله علينا طالما بقيت النعم ابدا هذا قانون الهي اخي الكريم هذه السنه الالهيه المضطهده عبر السماء وفي تاريخ الامم البشريه ايضا على الدواء و اذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم سنسال سؤالا صريحا نحن في بلد ينعم بامن عظيم وامان واد هل تشعر أننا أفراد وجماعات قائمين بحق هذه النعمة شكرا لله شكرا عظيما بعيراً هذه النعمة لست بحاجة إلى جواب لكن بحاجة إلى معاوضة الحسابات وليس من شأن الان وشأن كام أن نقيم المجتمع لكن يلت في كل واحد منا إلى ذاته صدقا هل تشعر أنك كل يوم تصبح فيه وتمسي وكل فتره تمر منه وكل حادث وقمر تقف عليه اذنا وعيناك في واقع المجتمعات من حولنا زادتك يقينا بعظم نعمه الامن فالفيت نفسك شاكرا مقبلا على ربك حمدا وثناء كما يجب لجلال وجهه وعظيم سلطانه هذه نعمه في واحده من اهم خطوات تحصيلها والحفاظ عليها الاستيقاظ لهذا المعنى الكبير يا عبد ليس المقام مقام حديث عن عظيم الحمد لله وعظيم وجوده على العباد حسبك حسبك انك في عباداتك المخروطه عليه قل الحمد لكن عليك اتبعيه فتلتفت اليه انت في كل رافعه الركعه في الصلاه تستفتحها في الفاتحه بقولك الحمد لله رب العالمين في ركعت وسجدت سبحت الله بحده وإذا رفعت برأسك من الركوع قال إما رأى سمع الله لمن حمدا هذا أوان أن تحمد الله وربك يسمع فاذا فرغت من صلاتك وشرعت في الأذكار فإذا بالحم واقع بين الأذكار التي تقولها على الدوام في أذكار الصباح والمساء أنت تعترف بالنعم وتشكر الله عليها اللهم ما أصبح به من نعمه اللهم ما أصاب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ما اصبح وما امسى به من نعمه اي نعمه استحضر ان واحده منها في اكبرها واثقلها واعظمها في الحياه اليوم مهمه الام والله هذا وانت مستشعر قل بعد رفع راسك من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شئت من شيء بع، ومن مشاعرك استشعار نعمة الأب وما نحن فيه من الخير وفضل كريم من الله تل جلال سارقه بلينا دون الناس بحولنا في ذلك الزمن الذي تعتدي فيها العرب على بعضها وتغتب الفرمان إن كان الله عليهم فقال أولاً يروا منا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم والله ما حال هذه الغفله الا كحال الضر والله عز وجل يقول لهم افا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ان من لا يعرف نعمه سلبت من الناس من حوله وما زالت باقيه بيده جدير به بي والله ان تثر عنه هو الاخر هذه النعمه التي ما انتبه اليها ولا رعاها ولا قدرها حق قدرها ما زلنا نحتاج إلى أن نعي جيدا أن شكر الله على النعم عموما ومثل هذه النعمة في وزنها وثقلها على وجه الخصوص أقول فمقام الحمد لله وشكر الله والثناء على الله بما هو أهله يستحق ان نعطي نعمة الأمن حقها وستهى ثقلها قدرها هذا شكر اللسان أما شكر البدن والعمل فهو الاستقامه على طاعة الله بس تجربت نعمة الله بمثل طاعته والاستقام على دينه وأمره ونهيه ايضا لم تسجب نعمة الله من العبد بمثل معصيته ومخالفة أمره جل جلاله والله عز وجل حكيم عليم قدير كريم جل جلاله ينعم على العباد مؤمنين وكفار عصاقة وقساقة أو ضررة وأتقياء يتنعم بنعمة الله عز وجل وتبقى أن النعم إنما تدوم وتكبر وتستمر في الحياة وتستجلب لطاعة الله جل وعلا هذه دعوة يا رحمة إلى مجتمع أكرم الله أهله بالأمر والأمان وإلى بلد طير الله حكومته لإرسال دعائم من في هذا المجتمع والله هي دعوة إلى أن نستجنب دوام هذه النعمة بالتواصي على طاعة الله بالحرص على نشر الخير وبذله بذله شكرا لله بالحرص على استمرار منابع الخير والعطاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شكرا لله على بقاء نعمه الامن واستدامته نحتاج الى التواصي بمحاربه الفساد والمنكرات والاخذ على اهل السفهاء والفساق والعصاه وان نتداعى وان نتواصى وكلما ابصرنا من يتعدى على حدود الله ومن ينتهك حدود الله ومن يرتكب المحرمات ومن يلق في الحرام ومن يسبح في مستنقعات الاثام ان ننظر اليه انه احد بتقطيع لذاه الامن في المجتمع وانه عامل على خلق سفينة المجتمع فاذن تواصل فانما نقول بصوت واحد عبد الله اتق الله لا يحرمنا ربنا نعمه الامن اذا صار هذا شعور المجتمع في حولنا ويبقى المنكرات وصور الفساد وشروع الفواحش والاثام فانما هو في احد معامين هو ابقاء هذه النعمه التي أكرمنا الله جل وعلا بها وان نشعر انه من شكر الله على النعمه هو سلوك هذا الطريق للحفاظ عليها لابقائها أنا وأنت قد نغادر حياتك اليوم غدا وربما قطعنا من الحياه عذرا لا باس به اتظن ان ما ادركته من زمن في حياتك بعيدا عن مشاكل الخوف والقلق والهلع والذعر يمكن ان يلقى لاجيالك من بعد لذريتك واولادك واطفالك وصغارك اتظن ان الوصيه يمكن ان تكثر او مالا في الأرصد يمكن ان يورثوه؟ لا والله انما هو انما هو شكر وعمل عظيم وجهاد في مجتمع يقوم به النصح العقلاء البراء الفضلاء الاذقياء الغيورون على مصلحه المجتمع فلن يورثوا امنا عاشوه في حياتهم لذرياته واجيالهم لن يورثوه بمثل التواصل على الحق والخير والطاعه والبر والاحسان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربه الفساد ومقاومه شروع الفواحش والآثام وعدل الرضا بصور الفساد والحلال ان تبسط في المجتمع بمثل ذلك يورث الامن الأجيال. بمثل ذلك يستثف بمثل ذلك تدعب وكائزه في المجتمعات أيها الكرام إذن كان هذا خطوة ثانية كانت الاولى هي الحديث عن وعي المجتمع بعظم هذه النعمة وأن يقدرها حتى قبلها وكانت الخطوه الثالية هي الحديث عن تحصيل هذه النعمة والمحافظة عليها بشكري احدهما قولي من بساني من ننهج به لأذكارنا في صلواتنا ودعواتنا والآخر عملي نعيشه سلوكاً في طاعة الله نعيشه تواصياً على الحق المجتمع نعيشه محاربةً بالفساد والمنكراء نعيشه إبقاءً لكل خير وبدرة قضيلة وإحسان حتى تدوم نعمة الأمان بالمجتمعات ولا نسلمها في العصيان. لا نسلمها وبالأمن فكر الله لا نقوم أن الأمن هذا عطية ونفناها لأننا كراء أو أصحاب حق أو لنا شرط عند الله ومكانه قالت اليهود قبلنا نحن ابن الله وحباه فما أمن ذلك عنهم شيئا يا كراء الوصية الثالثة في سبيل تحصيل الأمن والحفاظ عليه وبقائه في المجتمعات والتداعي إلى بقائه وتوريفه للاجيال اللاحقه هي التواصل والتنادي بإبطاء سؤوله ووسائله ومحاربة كل موالعه التي يمكن أن تكون عندما نتحدث عن دولة خصصت أجهزة في مؤسساتها للقيام على هذا الجانب فأجهزة الامن مختلف فروعها تلك التي تكون دون الجناية على النفوس وتكون دون الجناية على الاموال وتحول دون الجناية على, على الأعراء وزارات الداخليه باجهزتها بأقسامها الامنيه هي تلك لا تعد ان تكون ذراعا من ادراعه تحقيق الامن وارسايه المجتمعات ايضا يدخل في سياق ذلك الاجهزه الشرعيه جهاز الحث والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لارساء الامان في المجتمعات وسد سبل تقويض الامن في المجتمع ايضا اجهزه مثل مكافحه المخدرات والمنع دون افساد العقول هي جهاز امني يعمل على افساد الأمن وتحصيله وابقائه العلماء والدعاء والخطباء في حث الناس وتوجيه سفينه المجتمع الى سلوك الصراط المستقيم هم ايضا جنود في سبيل تحصيل الأمن وابقائه العلماء بعلمهم عندما يفددون شبهات افكار مضلله تعبث بامن العقول والمعتقدات وتصرف الناس عن العقيده الصحيحه بصفائها ونقائها الى لوثات الشرك او البدع او الخرافه او الغلو او الانحراف كل ذلك جهاد والقيام عليه سبيل من سبل الامن الدعوه ها هنا يا كرام الى ان نلتف بعنايه الى كل وسيله من شانها ارساء الامن في المجتمع ومن القصور والخطا ان نظن انها ادوار لها اصحابها المختصون بها وأنها وظائف لأفراد المعينين عليها يتقضون راتب الآخر الشهر هذا وإن كان صحيحا بمعنى انهم مفردون وهذا دورهم الأساس لكنه من الخطا بالمعنى الاخر أن تظن أن دوره يعنيه دون غيره وأن البقية براءه من القيام بأدوارهم وعملهم ودورهم في المجتمع هذا غير صحيح اطلاقا دعني أقرب إلى الصورة ماذا لو رأيت انسانا يعتدي على اخر قد امسك سلاحه واوشك ان يقتله اتظن انه تبرأ ذمتي شرعا امام الله ونظاما في الدنيا امام القانون ان لو تركته يفعل فقلت ليس من شأنه لست شرطيا ولست محققا ولا باحثا لحريات لن يقبل هذا عقل ولاتي كذلك لو رايت من يعبث بامن العقول للشباب من يتاجر المخدرات ويبيع خبور المسكرات وأعرفه تماما ثم ظللت صامتا متفرجا بحجة أنني لست عقوة في طريق مكافحة المخدرات ولست عقوة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتظن أن هذا فعلا تبرأ به الذمه عقلا أو شرعا كذلك الشأن في كل سبيل من سبل الأمن نحن بوصفنا مسلمين أخذ علينا الميثاق أن نقوم بحق الله في عبادته وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى فإننا شركاء في تحصيل سمول الأمن وكلنا عاملون في هذا الطريق قد أكون معلما في صفحك وقد تكون مهندسا في شركتك وقد تكون طبيبا في عيادتك أو مزارعا في مزرعتك أو رابع وخامس وعاشر كلنا نعيش حياتنا نضرب في الأرض نبتغي من فضل الله لكن إذا ما جئنا إلى نعمة الجميع فيها شركاء وإذا ما جئنا إلى قضية الجميع عنها مسؤول فهنا لن يتملص أحد ولن يتنصل من الدور المناظبه أحد ولن يرني بالتبعة كلها أحد على أحد يقول الأمر لا يعنيه تدري بما؟ لأنه إذا سقط لا قدر الله هذا الركيز إذا سقط هذا العمود من خيمة الأمن وهوت الخيمة على رأسه من تحتها فإن تقع على رأسك ورأس غيرك فلا تظن أن خرق السفينة المجتمع سيغرق الخارق دون غيره بل الجميع بأنهم ركاب على متنها سيصيبهم ذلك الغرق إذا هي دعوة إلى أن نكون شركاء في تحصيل سوق الأمن وأن نتواصل جميعا في أن نكون عونا ويدا واحدة في تحصيل الأمن وإساعدا دعائمه وتحصيل سؤوله وأنه ما من سبيل رسمي نظامي شرعي وأجهزة مخصصة إلا ونحن والله شركاء يا كرام في تحصيلها والتداعي إليها كل بما يستطيع لكنها مسؤوليه نشترك فيها الجميع ونحن شركاء في تحصيلها يقابل ذلك في هذه النقطة الحرص على مقاومة كل ما يقوض دعائم الأمن في المجتمع لن يقبل مجتمع عاقل. يسعى إلى حفاظ الأمن في المجتمع لم يقبل لم يقبل بأي معول من معاول الهدم التي تشرح بنيان الامان في المجتمعات لم نسمح ولم يقبل عاقل ولم يرضى مجتمع قدر نعمة الأمن لم يقبل باخر يأتي بكل عبا واستخفاف في جانبا من جانب الأمن في الحياة لن تقبل بجماعات مسلحه تعيث فسادا فتقتل وتنهم وتسرب تريق الدماء وتسرق الأموال لم يقبل المجتمع بهذا لأنه يقوض دعائم المجتمع في أمنه كذلك لم يقبل المجتمع بأولئك المشوشين للعقوب والأفكار فينشرون البدع والخرافات، ينشرون الكفر والشركيات ينشرون المتاهات المضلله ينشرون الشبهة المكفرة المبدعة المخرجه للدين يعملون على فرقة الصف على تفتيت الوحدة على إرساء كل فتنة ممكن أن تدب بها جوانب الخلاف المجتمع المجتمع العاقل الذي يعرف قدر هذه النعمة سيرطم تماما أختم بهذا المثال عندما يأتي بعض من يزلط أننا في زمن بحاجة إلى معالج هذه القضية ولو ترتب على ذلك شيء مما يخل بأمن المجتمع أو يبث فرقته أو يشيع فيه الفساد أو يشيع فيه الانحراف أو سيجني على المجتمع ويظن انه من المصلحه تحقيق ذلك ولو ترتب عليه ما تردى خذ مشهدا نوويا في السيره له ابعاده المتعددة لكنه يحتاج الى تامل راس النفاق والمنافقين الخبيث عبد الله بن هبيل بن سلوك عانت فسادا بكل ما اوتي في زمن النبوه كفر ونافق وحارب الله ورسوله وسعى بكل خبه يوم أحد ويوم الخندق ويوم تبوك وفي غزوة بني المصورة وما من موقف وجد فيه فرصة إلا سعى بكل خبه لتقويض دعام المجتمع لإشاعة البلبل الفاحشة السوء الفساد وجاءت الآيات في كتاب الله الكريم موقفا بعد موقف تقضح كفره ونفاقه ما عاد عند الصحابة شك في كفره لكنها كانت موازنات لبعض الأمور الشاهد من هذا بلغ به في الأذى مبلغا عظيما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام صراحه يكيء في الخفاء يستحب في ثلث الجيش يوم أحد قالوا لو نعم القتال اللي انتبعناه قال الله هم للكفر وفهد الأبرض منهم للإيمان ويأتي بعد ذلك في الخندق وإذ قال الطائفة منهم يا أهل ياثر ألا قام فرجع فرجعون يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا آيات صريحة تكشف نفاقهم وكفرهم جاء التنوب فجاء سورة التوبة الفاضحة بمواقف من الكفر وليس موقفا واحدا تعددت خشفة المواقف بلغ الخبيث أداه بعب رسول الله عليه الصلاه والسلام ومبني المسخلق فرمى فرية الفاحشة بعائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صعد عليه الصلاه والسلام المنبر فقال والصحافه جلوس من لي برجل قد بلغ اداه في اهلي يريد ايقاف هذا الخبيث عندهم وانما صبر عليه مراحل مراعاة لبعض المصالح اترك الجواب الان مع اليهود تعبد بن الاشرف لما قال من لكعب بن الاشرف قال محمد بن رسول قال أكثره يا رسول الله أتحب أن اقتله قال نعم انتهت المهمة قرأ حاسك كان في حلم الله من أبيب قال من لي برجل وعرف الصحابة من يقصر فقام بعض الأخصاء فقالوا أتحب أن أكثره يا رسول الله؟ فقال الآخر كذبت والله لا تقوى عليه وتنازع الحيان الاوس والخزرة في المسجد بحضرة رسول الله عليه الصلاه والسلام وذلك انه كان حليفا لبعضهم فصارت الحميه بينهم انك تعتدي على حليف لي وانا لا اقبل فتثاور الصحابه في المسجد فارتفعت اصواتهم هنا كان مقتل الخبيث مطلب شرعيا وليس مطلب شرعيا، وكان يحقق مصالح وليس مصلحه وكان هدفا وكان قرارا صوابا سديدا في حينه لكن لما آلت القضيه الى ترتب نزاع وخلاف بين الصحابه كان قرار النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على وحده أصحابه واستقامه صفهم وعدم مثل فرقة أغلق الملف وأنهى النزاع ما زاد على أن سكتهم وسكنهم ونزل على المنبر وأغلق ملف القضيه إلى الأبد وترك عبد الله الموئي يعيش حياته حتى قوى عمره فمات ما قتله ولا ألن بقتله ولا سمح لبعض الصحابة لما استعدن في قتله أن يقتلهم حدثني الآن اكان قتله اكان قتله شيئا يختلف فيه اثنان كلا والله لكن لما راى علي الصراط والسلام قد يترتب على ذلك شيء من تبلد الصف بالمجتمع المسلم وفرقه وفتنه وخلاف راى ان استقامه صفهم قبل وان وحده موقفهم قبل وأن بقاء الغرفه بين قلوبهم مغلب وان اغلاق ابواب الفتنه والفرقه مغلب هذا ام مجتمعي الامه بحاجه اليه قدم هذا صلى الله عليه وسلم على قرار والله ما يختلف فيه باثنان انه يستحق ان ينفذ فهلا عقلنا اننا ربما تنازلنا عن مظاهر وعن مواقف هي صحيحه وشرعيه وتماما ولا يختلف علي اثنان لكنه ليس اوامر لكن قد تفضي الى مفسده والمنهج الشرعي يقتضي الموازنه فان كانت تلك المفسده المتوقعة ستكون اكبر فلا ويطرق هذا فلا داعي لان اساوم في هذه القضيه وهي مناهج شرعيه وانما تصدر عن عقول وعلم وفئه تزل الامور وتدرك ابعاد الشريعه وتعرف احوال المجتمع فالرفق الرفق يقوم فإن في زمن كما أشوف في مضرع الحديد كثير التقلبي والله شديد الهيجان والعاصفة عاتية والأبواد تلاطمة ومن يعرف تماما معنى هذه الاوصاف يدرك أننا في مركب يموج والله فإذا ماجى المركب والطرب وسقط شيء معلق لا تناقشني كثيرا في تعليق ما سقط نحن في سبيل ابقاء ما على وجه السمينة آمناً مطمئناً أن لا يصفق بكم أحد، أن لا يغرق أحد، لكن أن تصيبنا بعض المياه وتبتل على وما شيء من أثاثنا كل ذلك يختفى في مرحلة يعيش فيها المركب تراط مع نحن نخشى على انكسار بنيانه وسطحه وصدعه، فهذا اولى ان نغتفر فيه بعض الطبايا وبعض الاجراءات التي هي ليست في أولوية المقصد الأكبر العظيم. أظن أن هذا مستوعب تماما بحاجة إلى النعيم وأن ندركه أن نعيشه على تطبيقه منهجا عمليا في حياتنا. ختاما يقول ما زال هذا الحديث عن قضية نعمة الأم تستحق أن تفرض لها المجالس وأن تخطب فيها على المنازل وأن يذكر الناس فيها وأن تفسط أصولها الشرعية وأن تفصل أحداثا فنية وأن يعي الناس. اننا في منعطف صعب للغاية والله يا اخوتي المتربصون كثير والاعداء كثير والمتآمرون كثير والشاتت الذي ينتظر الشماتة بك كثير والله فمن الرحلة ومن السذاجة ومن الجهل ومن الحماقة ومن عدم الابصار بالمنهج الشرعي أن نكون عوضة لهؤلاء وخريسة السهلة وصيدا يسير عليهم إن لم نسترسل بالحصول الشرعية والمناهج التي ينبغي أن تضبط التصرفات والموامل والسلوك اللهم إنا نسألك لأسمائك الحسنة وصفاتك العلا أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا اللهم إنا نعلم بك من زوار نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل ذنب ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم لا تجعل لنا لا تجعل لنا ولا للمسلمين في كل بلد من بلاد الدنيا لا تجعل لنا يا ربي غرضا لعدو ولا شامت ولا حاسد ولا كائد ولا خائن يا اكرم الاكرمين اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الاشرار وكيد الفجار ومن شر الطوارئ الليل والنهار انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين رباه اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه يا ارحم الراحمين يا ربي اذ اجعل المكروبين كرباتهم وعن المهمومين همومهم وايد المستضعفين يا رب بجند من عندك تثبت بها قلوبهم وتربط بها على افئدتهم وتنصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق يا سميع الدعاء اللهم عز جار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا اله الا انت نسالك يا حي يا قيوم نسالك يا حي يا قيوم باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به اجب وإذا سميت به أعطيك أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا يا حب يا قيدو اللهم أدب علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والسلام اللهم أحفظ إخوتنا المرابطين على الحدود اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم اللهم تقبل شهيدهم وداول جريحهم واشفر كسيرهم وفك أسيرهم ونصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا للمسلمين جميعا إخوة مؤمنين أحبة صادقين نجتمع على طاعتك ونتأخى في دينك يا حي يا عنا يا رب كل أدد وشد وكيد يا حي يا قلوم اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحقوة الله وخذ بناصيته إلى الضر والتقوى اللهم أيده وستده وأصلح له النية والبطانة والقول والعمل اللهم ستد رأيه وقوله وعمله وهي له بطانة صالحة الناصحة تدله على الخير وتعينه عليه وتحذره من الشر وتسدده في الرأي يا كريم يا منان اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا ولأبائنا والرمهاتنا يا رحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما السكون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين